صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ الْحَامِقَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةَ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةَ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةَ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرَعَكَ أَنَّهُمْ أَعْجَازٌ أَخْلِنَ خَوْيَةً فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤَتَّفِكَةُ بِالْخَاطِئَةِ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 فهي يومئذ واهيه والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يَوْمَ إِذْ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ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 ما did you loss me by government? خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم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 Just after thejedah in his world, then from God Koch Baalits Des侮res would be removed away ملقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإن وإن